شاعر المعنى الشاعر محمد بن شديد ما يغاس للكبد وي بالالحناجر فاغاس للكبد وي بالالحناجر مز من لا الله وين الشاب زعيت ما هي بمن صوب الهواجر والله ما توصل كلم عشا جعل منه ام تاجر إما غير تاجر فد وتلب والهمد لا تمشا ما يغاسر الكبد ويب اللحناجر مز من اسم الله ومرها الله ونشا وفزعت إما جعل من هو تاجر إما غير تاجر فد وتلب والهم ذلا تمشى يطلب من حماياه داجر داجرته من هاصلي بالعظم هاشى شيخنا اللي لا فلنات هاجر والعبايم لا, لا ذكر تسمع تطش وقبتي يا شتلا عبق وفاجر والمخيل والم وصا والم وش اللي تفيض بها المحاجر والضمير اللي على الفطره انشا والمحاسب السيوف اللي بها الدمي تغشى ولا يمي في مدحته ملعون ناجر قاصر الأفعال والسان محشى والدموع اللي تفيض بها المحاجر والضمير اللي على البطرة تنشى والمحاسم والمحاجر جر واسيوب اللي بعد دم بي تغشى ولا يمي في مدحتها ملعونه ناجر قاصره لافعال ورسانا ما حشااي غاس للكبد وبالالحناجر كود مزن الله وما الله وين الشفزعه مهيب جعل من هو تاجر إما غير تاجر فد وتلب والهمد لا تمشار طاية غسل الكبد ويبن للحناجر كود من الله ومرها الله ونشار ومزعت إما هيب من صوب الهواجر والله إنها ماتوا صل قال معاش جعلم من تاجر ما غير تاجر فد وتلبه واله مدرات مشى يا طرب خراشه من هاصري بالعظم هالش شيخنا اللي لا قوه في الناس هاجر والعبايم لا ذكر تسمه تطش واقبت يا شادله عبد وفاجر والمخيل والموا والصوالم والش ودموع اللي تفيض بها المهاجر والظمي اللي على البطرة تنشى والمحاسم والبناذق والخناجر والسيوف اللي بها الدم تغشى ولا يمي في مدحته ملعون ناجر قاصر الأفعال والسانة محشى والدموع اللي تفيض بها البحاجر والضمير اللي على البطرة تنشى والمحاسم والبنادق والخناجر والسيوف اللي بها الدم تغشى ولا يمي في مدحته ملعو لناجر قاصر الأفعال والسانة محشى جعل من هو تاجر إما غير تاجر